ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ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 124-جزاء بما كانوا يعملون 125-لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 126-إلا قيلا سلاما سلاما 127-وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وَظِلِّم مَمْدُودِ وَمَااءِ مَسْكوب وَفَكِهَةِ كَثَِةِ ال ل مَقُقُوعةِ وَلَا مَنُّ عَهَا وَفُررج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 121-وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم 122-وضل من يحموم لا بارد ولا كريم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 124. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 125. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 126. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَمِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمَنُّونَ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء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 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أَم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب ال اليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب ال لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها 124-فأما إن كان من المقربين 125-فروح وريحان وجنة نعيم 126 اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وامنا ان كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم فنزل من حميم وتصليت جحيم فنزل من حميم وتصليت جحيم ان هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم